أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مخلفاتها وكل مخلفة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آيتين لإثباته صفة اليدين لله تبارك وتعالى على ما يليق بوصفه تبارك وتعالى وبذاته تبارك وتعالى وتقدست أسماء فذكر رحمه الله تعالى قوله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الخطاب لإبليس لما امتنع من السجود لآدم عليه السلام أي أي شيء صرفك وصدك عن السجود لآدم وقد أمرتك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي باشرت خلقه بيدي من غير واسطة ففي هذا تشريف وتكريم لآدم عليه السلام خطاب المبليس ما منعك وما استفهام ما منعك أن سجدة لما خلقت بيديه والاستفهام للتوبيخ يعني أي شيء منعك أن تسجد لما خلقت بيديه يعني آدم عليه السلام ولم يقل جل قدرته لمن خلقته وإنما قال سبحانه لما خلقته لأن المراد هنا آدم باعتبار وصفه الذي لم يشركه أحد فيه وهو خلق الله إياه بيده لا باعتبار شخصه وكونه عاقلا على المعهود من الاستعمال لمن في العاقل وما في غير العاقل ولكن ما إذا قصد بها الأعيان والأحوال ولم يقصد بها الأشخاص فإنها تكون كذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى فقال الله جل قدرته لإبليس موضخا ومستفهما ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولم يقل لمن خلقت بيدي مع أن المقصود هو آدم عليه السلام وآدم يتوجه إليه مثل ذلك بمن لا بما ولكن الله رب العالمين أراد الوصف الذي هو لآدم والذي لم يشارك فيه أحد وهو خلق الله إياه بيده لا باعتبار شخص لما خلقته يعني لمن كان على هذه الصفة ولم يرد شخصه ولهذا لما أراد إبليس النيل من آدم وأراد حتى قدره قال أسجد لمن, لمن خلقت طينا ولم يقل أسجد لما خلق طينا وإنما قال أسجد لمن خلقت طينا فإذا عبر بما عما يعقل فإنه يلاحظ في التعبير معنى الصفة لا معنى العين ولا الشخص فتكون للأعيان بمن وتكون للأحوال وتكون للصفه بما وإن تلبست تلك الصفة وتلك الحال بالعاقل ولكن لا يراد الشخص حينئذ فقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل فانكحوا من؟ طاب لكم من النساء لأنه ليس المراد عين هذه المرأة ولكن المراد الصفة فانكحوا ما طاب لكم من النساء فلما أراد الصفة وإرادة الصفات وإرادة الأحوال يتوجه إليها ما بالاستعمال ومن إنما تكون للعين والشخص فالعين هنا غير مرادة فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من النساء فانكحوا ما طاب لك واستخدم ما لأنه إنما أراد الصفة ولم يرد عين هذه المر فهنا قال جل قدرته لما خلقت ولم يقل لمن خلقت أي هذا الموصوف العظيم الذي أكرمته بأنني خلقته بيدي ولم يقصد لمن خلقه أي هذا الآدمي بعينه وإنما أراد هذا الموصوف العظيم الذي أكرمته بهذه الصفة وأني خلقته بيدي وقوله تعالى لما خلقت بيدي فقول القائل بريت بالقلم والقلم آلة البري فتقول صنعت هذا بيدي فاليد هنا آلة الصنع لما خلقت بيدي أن الله عز وجل خلق آدم بيده فقال جلت قدرته هنا بصيغة التثنية وحذفت النون من التثنية من أجل الإضافة كما هو معلوم كما كان أحدهم يقرأ طفلا فيقول ثبت يدا ويقف ولا يأتي بالإضافة فكان الطفل يقول ثبت يدان لأنه إذا انقطعت الإضافة ثبتت النون وإنما حذفت النون لأجل الإضافة ثبت يدا أبي لها بموتب فكان يقرره يقول ثبت يدا والولد يقول ثبت يدان فيضربه وقال له أحد العقلاء وكان حاضرا يا أخي ايطب ما بعدها فقال ثبت يدا أبي لها بموتب فنطقها على وجهه فإذاً تحذف النون من التثنية من أجل الإضافة. تبت يدا تبت يدان فإذا أضافت اليدين إلى أبي لهب تبت يدا أبي لهب تُحذف النون عند التثنية من أجل الإضافة مع التثنية تحذف النون كما يُحذف التنوين عندما نعرب المثنى وجمع المذكر السالم نقول النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد لأنك عندما تقول رجل رجلا رجل, رجل أو تقول مسلم مسلم مسلما فهذا تنوين كما ترى يعوض عنه في جمع المذكر السالم مسلمون ومسلمين في الخض والنص وتقول مسلمان ومسلمين فيؤتى بهذه المون تكون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد العوض له حكم المعوض فكما أن التنوين يحذف عند الإضافة فتقول قال علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا قلت قال علي بن أبي طالب فأنت تحذف التنوين من علي لأجل الإضافة قد أمن التنوين يحذف عند الإضافة فنون التثنية ونون الجمع تحذف أيضا عند الإضافة لماذا لأن النون في المثنى ولأن النون في جمع المذكر السالم إنما هي عوض من التنوين في المفرد والعوض له حكم المعوض والتنوين يحذف عند الإضافة فتحذف نون التثنية ونون الجمع عند الإضافة لما خلقت بيدي قال في هذه الآية توبيخ إبليس في فركه السجود لما خلقه الله بيده وهو آدم عليه الصلاة والسلام وفيها إثبات صفة الخلق لما خلقته وفيها إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى اليدين اللتين بهما الخلق هنا لما خلقته بيدين اليدين التي بهما يقبضوا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّى قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبِضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِهِمَا يَأْخُذُهُ فإن الله تعالى يأخذ الصدقة فيربيها كما يربي الإنسان فلوه أي مهرة كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتصدق بالتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فيجعلها الله في يده اليمنى ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يصير أو تصير يعني تلك التمرة مثل أحد فيأخذها الله رب العالمين بيمينه يربيها كما يربي أحدكم فلوة وقوله تعالى لما خلقت بيدي فيها أيضا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام حيث خلقه الله تعالى بيده قال أهل العلم وكتب الله التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده وهذا رواه الدارمي في الرد على بش وكذا رواه الحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عمر موقوفا صححه الحاكم ولم يتعطبه في التصحيح الذهبي وهو كما قال فالحديث له حكم الرفع، وذكره في مختصر العلوم وكذا ذكره ابن القيم في حاد الأرواح وورس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده هذه ثلاثة أشياء كلها كانت بيد الله تعالى الشيخ ولعلنا لا ننسى ما مر من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله خلق آدم على صورته هذا يسمى حديث الصورة وأقع بسببه كثير من الخلاف وظل عن الحط فيه كثير من الناس هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه إن الله خلق آدم على صورته إن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك ومعلوم أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء والذي أخبرنا أن الله عز وجل خلق آدم على صورته هو رسول الذي قال ليس كمثله شيء والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسي الذي قال خلق آدم على صورته هو الذي قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر هذا متفق عليه ولا يعتقد أحد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر هم على صورة القمر من كل وجه أو يعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمر لا من كل وجه إن قلت إنهم على صورة القمر من كل وجه فقد دخلوا الجنة إذن وليس لهم أعين ولا آناف ولا أخواهم وإنما دخلوا أحجار كما القمر وإن قلت بالثاني زال الإشكال يعني دخلوا على صورة القمر لكن ليس من كل وجه فيتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه. وهناك أيضا وجه آخر في فهم حديث الصورة هو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فقوله على صورته كقول الله تبارك وتعالى ونفخت فيه من روحه ونفخت فيه من روحه. ولا يمكن أن الله عز وجل أعطى آدم جزءا من روحه بل المراد الروح التي خلقها الله عز وجل لكن إلى الله بخصوصها من باب التشريف كما تقول عباد الله فيشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد والصديق والنبي لكننا لو قلنا محمد عبد الله فهذه إضافة خاصة ليست كالعبودية العامة السابقة فتقول خلق آدم على صورته يعني على صورة من الصور التي خلقها الله وصورها ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة السجدوا لآدم ثم صورناكم المصور آدم ولقد خلقناكم ثم صورناكم المقصود هنا آدم عليه السلام ثم قلنا للملائكة سجدوا لآدم فالمصور آدم عليه السلام إذن فآدم على صورة الله وهذا يمكن أن تفهمه بلفظة عامية وهي فلان خلئة رب خلق ربنا. يعني إذا عابه أحد فتقول كيف تعيبه وهو خلقة الله. يعني هل هو صورة الله تبارك وتعالى أم ماذا؟ فكذلك خلق الله آدم على صورته. يعني فأدم على صورة الله التي صوره عليها. أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات كما تقول خلقة ربنا كما تقول خلقة الله خلقة الله يعني هذه صورة الله فخلق الله آدم على صورته يعني على صورة الله التي صوره عليها فهي خلقة الله التي خلقه عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته قال الشيخ أحد الوجهين الصحيحين في تأويلها إن الله خلق آدم على الصورة التي اختارها واعتنى به ولهذا أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم كإضافة الناقة والبيت إلى الله والمساجد إلى الله والقول الثاني أنه على صورته حقيقة ولا يلزم من ذلك التماثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة كالقمر ليلة البدر ولا يلزم من ذلك التماثل من كل وجه ولكن في الإضاءة في الحسن في الإنارة في البهاء في الجمال في الاستدارة ولكن ليس من كل وجه وإلا لزم أن يكونوا كالبدر من كل وجه فيكونون حينئذ بلا آناك ولا أعين ولا آضاء بل يكونون أحجارا إذا كانوا كالبدر من كل وجه وليس كذلك فهذان وجهان في حديث الصورة وابتهد في معرفتهما لأن كثيرا من الناس مختلئون في شرح وفي فهم أيضا حديث الصورة من أبطأ فيه سيقال إنه مبتدع زاولة أو فهمه على غير وجه فاجتهب عفاق الله الآية في الثانية قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بالسوط ثاني ينفق كيف يشاء وقالت اليهود اليهود في الأصل من قولهم هدنا إليك وكان اسم مدح ثم سار بعد نسخ شريعتهم لازما له وإن لم يكن فيه معنى المد وقيل سموا بذلك نسبة إلى يهودا ابن يعقوب عليه السلام أو يهودا ابن يعقوب عليه السلام وقالت اليهود يا الله مغلولة يخبر تعالى بأنهم وصفوه تعالى بأنه بخيل كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء لا أنهم يعنون أن يده موثقة مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة يصفون الله تبارك وتعالى بالبكر كما وصفوه بالفقر غلت أيديهم هذا رد عليهم من الله بما قالوه ومقابلة لهم بما افتروه واختلقوه فهكذا وقع لهم فإن فيهم من البخل والحسد الشيء الكثير فلا ترى يهوديا إلا وهو من أبخل خلق الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا معطوف على ما قبله والباء في قوله تعالى ولعنوا بما سببية يعني بسبب هذه المقالة أبعدوا أي لعنوا من رحمة الله ونعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان بل هو سبحانه في غاية ما يكون من الجود والعطاء فيداهما بسوطتان بذلك ينفق كيف يشاء اليهود أتباع موسى عليه الصلاة والسلام سموا يهودا قيل لأنهم قالوا إن هدنا إليك وبناء على هذا يكون الاسم عربيا لأن هذا يهود إذا رجع عرضي وقيل إن أصله يهوذا اسم أحد أولاد يعقوب عليه السلام واليهود من نسب إليه لكن عند التعريب صارت الذال دالا فقيل يهود ما كان لا يهمنا أن أصله هذا أو هذا ولكننا نعلم أن اليهود هم طائفة من بني إسرائيل اتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام وهؤلاء اليهود من أشد الناس عتواً ونفوراً لأن عتوا فرعون وتسلطه عليهم جعل ذلك ينطبع في نفوسه وصار فيهم العتو على الناس بل وعلى الخالق عز وجل فهم ينصفون الله تعالى بأوصاف العيوب قبحهم الله وهم أهلها يقولون يد الله مغلول أي محبوسة عن الإنفاق كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي محبوسة عن الإنفاق كأنما قد ثقت بعنقك برباط وقالوا إن الله فقير فهم يصفون الله تبارك وتعالى بأقبح الأوصاف قالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير ونحن أغنى أما قولهم إن يد الله مغلولة فقالوا لولا أنها مغلولة لكان الناس كلهم أغنياء فكونه يجود على زيد ولا يجود على عمر هذا هو الغل وعدم الإنفاء وقالوا إن الله فقير لأن الله قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام يا محمد إن ربك افتقى صار يستقرض منا قاتلهم الله وقالت اليهود أيضا إن الله عاجز لأنه حين خلق السماوات والأرض استراح يوم السبت وجعل الغطلة محل عيد فصار عيدهم يوم السبت قاتلهم الله وهم يصفون الله تبارك تعالى بأطبح الأوصى هم أعداء الله على الحقيق وهم شذاذ الآفاق وهم أهل المحن والإحن وهم مثير الشغب في كل عصر ومصر وهم الذين يوقدون نيران الحروب في العالم كلما أخذوا نارا للحرب أطفاءها الله وهم الذين يحملون الحقد على المسلمين وهم الذين يقولون إن كل من عداهم من الأمميين نجس وإنه لا قيمة له وإن حياته هدر وما له مستباح هؤلاء قاتلهم الله يصفون الله تبارك وتعالى بأن يده مغلولة سبحانه وقالت اليهود يد الله مغلولة يد الله أفردوها لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسط فلما أجاب الله تبارك وتعالى عليهم أتى بالتثنية مع البسط مع أنه ينفق كيف يشاء هم قالوا يد الله مغلول فقال ربنا ردا عليهم غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه فأتى بالتثنيع وهم أفردوا لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين فجاء الجواب بالتثنيع بل يداه مبسوطتان والبسط أيضا ولما وصف الله بهذا العيد عقبهم الله بما قالوا فقال غلت أيديهم أي منعت عن الإنفاق ولهذا كان اليهود أشد الناس دما للمال ومنعا للعطاء فهم أبخل عباد الله وأشدهم شح في طلب المال وهم أحرص الناس على حياة أي حياة ولا يمكن أن ينفقوا فلسا إلا وهم يظنون أنهم سيكسبون بدله دينارا وأنت ترى الآن لهم كما يقول الشيخ الشارح ترى لهم جمعيات كبيرة وعظيمة لكن هم يريدون من وراء هذه الجمعيات والتبرعات أكثر وأكثر يريدون أن يصيطروا على العالم فإذا لا تقل كيف نجمع بين قوله تعالى غلة أيديهم وبين الواقع اليوم بالنسبة لليهود لأن هؤلاء القوم يبذلون ليربحوا أكثر قال تعالى ونعنوا بما قالوا أي طردوا وأبعدوا عن رحمة الله عز وجل لأن البلاء موكل بالمنطق فهم لما وصفوا الله بالإمساق طردوا وأبعدوا عن رحمة قيل لهم إذا كان الله عز وجل كما قلتم لا ينفق فليمنعكم رحمته حتى لا يعطيكم من جوده فعوقبوا بأمرين بتحويل الوصف الذي عابوا به الله سبحانه إليهم بقوله غلت أيديه وبإلزامهم بمقتضى قولهم بإبعادهم عن رحمة الله حتى لا يجدوا جود الله وكرمه وفضله لأنهم وصف الله تبارك وتعالى بالبخ فجعل الله تبارك وتعالى مقتضى هذا القول لازم لهم بإبعادهم عن رحمة الله حتى لا يجدوا جوده وكرمه وفضله ورحمته تبارك وتعالى فلعنهم يعني طردهم من رحمة واللعن الإبعاد من الرحم بما قال الباء هنا للسببية والباء تأتي في لغة العرب لمعان كثيرة فكيف تعرف الباء التي للسببية من غيرها علامة الباء التي للسببية أن يصح أن يليها كلمة سبب يعني بسبب ما قال أن يصح أن يلي الباء التي للسببية كلمة سبب فإذا صح ذلك فالباء للسببية هنا ولعنوا بما قال غلت أيديهم ولعنوا بما قال تقول الباء للسببية حسن إن كانت السببية فهي يمكن أن تقبل سبب بعدها فيكون التقدير ولعنة بسبب ما بسبب ما قال فعلامة الباء التي للسببية أن يصح أن يليها أن يلي الباء كلمة سبب بسبب ما قال وما هنا يصح أن تكون مصدرية بالذي قالوا موصولة وبما قالوا يعني تؤول هي وما بعدها بمصدر يعني بقولهم فيصح أن تكون موصولة ويصح أن تكون مصدرية إذا كانت موصولة فهي تحتاج عائدا تحتاج ضميرا العائد محذوف وتقديره بالذي قالوه لأنها لو كانت مصدرية فهي بمعنى الذي يعني بالذي قالوا أين الضمير؟ العائد محذوف تقديره الهاء وهو بالذي قالوه غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا إذا كانت مصدرية تحتاج عائدا العائد محذوف التقدير بما قالوا هذا إذا كانت موصولة وإذا كانت مصدرية فإنها تؤول وما بعدها الفعل بعدها بمصدر فالتقدير بقولهم ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواه فقال بل يداه مبسوطة بل هنا للأضراب الإبطالي فاختلف التعبير وانظر كيف اختلف بل أضرب عما قالوه مبطلا إياه بل يداه مبسوطة لأن المقام مقام تمدح بالكرم والعطاء باليدين أكمل من العطاء باليد الواحدة فآتى الله رب العالمين بالتثنية في اليدين والبسط أيضا فيهما مبسوطتان ضد قولهم مغلولة فيدى الله تبارك وتعالى مبسوطتان واسعة العطاء فهذا يسمى هنا باستعمال بل يسمى إضرابا إبطاليا واختلف التعديد هم يقولون يد الله مغلول بل يداه مبسوطتان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يد الله ملأ سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مد خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى وهذا متفق على صحته من بواية أبي هريب إن هذا الله ملأ سحاء يعني كثيرة العطاء الليل والنهار الليل والنهار منصوبان على الظرفية سحاء يعني كثيرة العطاء ليلا ونهارا الليل والنهار أرأيتم ما أنفق من خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى من يحصي ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض لا يحصي أحد ومع ذلك لم يغض ما في يمينه فقوله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى رب العزة جلة قدرته يقول سبحانه يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر المخيط ما يحاط به وهو الإبرة المعروفة إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر إذا أخذت إبرة وهي تكون مسقولة وهذا مطلوب فيها من أجل أن تؤدي مهمتها أما إذا كانت صدئة أو كانت غير مصطولة فإنها لا يمكن أن تنفذ في المخيط نفازا صحيحا أما هذا المخيط فإنه يكون دائما مصطول لو أنك وضعته في البحث ثم أخرجته لا يحمل شيئا هو لا يحمل أصلا شيئا يقول ربنا تبارك وتعالى فسألوني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد الصعيد الأرض المستوى فسألوني فأعطيت كل إنسان المسألة أنا وأنت وسوانا من الإنس والجن إذا كنا سنسأل الله تبارك وتعالى فإننا سنعظم المسألة جدا ولا يعظم على الله شيء فنحن نسأل أكرم الأكرمين وأقدر القادرين وأعلم يقينا أنه سأعطيني ما سألته فحينئذ يتوسع المرء في السؤال جدا بما لا يتصور كل إنسان من أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا يسأل فيعطى مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر ولا ينقص شيئا أصلا ولكن هذا مثل يضرب للتقريب لأن المخيط إذا وضع في البحر في اليم في البحر المحيط ثم أخرج ماذا ينقص هذا البحر المحيط لا شيء انظر إلى المخيط غمس في البحر فإذا نزعته لا ينقص البحر شيئا أبدا ومثل هذه الصيغة يؤتى بها للمبالغة في عدم النقص لأن عدم نقص البحر في مثل هذه الصورة أمر معلوم وقره العقول مستحيل أن البحر ينقص بهذا فمستحيل أيضا أن الله عز وجل ينقص ملكه إذا قام كل إنسان من إنس وجان فقاموا في صعيد واحد فسألوا الله تعالى فعطى كل إنسان مسألة ما نقص ذلك من ملكه شيء سبحانه سبحانه لا تقل نعم لا ينقص ملكه شيئا لأنه امتقل من ملكه إلى ملكه لا تقل هذا لأنك يمكن أن تقول نعم هو لا ينقص من ملكه شيء، لأنه لا ملك إلا ملكه فإذا أعطاك من ملكه فهو في ملكه فيقول لا تقل هذا لا تقل لا ينقص من ملكه شيئا لأنه انتقل من ملكه إلى ملكه لأنه لا يمكن أن يكون هذا هو المراد أنه لو كان هذا المراد كان الكلام عبثا ولغا فما فائدة هذا الذي قال يكون عبثا ولغا وهذا محال على الله تبارك وتعالى لكن المعنى لو فرض أن هذه العطايا العظيمة على أنها خارجة عن ملك الله لم ينقص ذلك من ملكه شيء ولو كان المعنى هو الأول لم يكن فيه فائدة فمعروف أنه لو كان عندك لو كان عندك خضر من المال فأخرجته من خزانة عندك إلى خزانة عندك وقال إنسان إنما لك لم ينقص لقيل هذا لغ من القول ولماذا تقول هذا لماذا تقول لم ينقص ولم يتعرض أصلا للنقص فهذا لغ من القول المهم أن المعنى لو أن هذا الذي أعطاه الله السائلين خارج عن ملكه فإنه لا ينقصه سبحانه وتعالى وليس إنفاق الله تعالى بما نحصل من الدراهم والمتاع بل كل ما بنى من نعمة فهو من الله تعالى سواء كانت من نعم الدين أم من نعم الدنيا ذرات المطر من إنفاق الله علينا وهذا النبات من إنفاق الله علينا وكل ما يُطِينَ الله تبارك وتعالى إنما هو من إنفاق الله تبارك وتعالى عليه بل جزيئات ما هنالك من عناصر الهواء إنما هو من إنفاق الله تبارك وتعالى علينا فبعد هذا يقال كما قالت اليهود عليهم لعائن الله يد الله مغلولة لا والله بل يقال إن يدي الله عز وجل مبسوطة بالعطاء والنعم التي لا تعد ولا ترسل لكن إذا قالوا كما قالت يهود لماذا أعطى زيدا ولم يعطي عمرا؟ يقال هذا لأن الله تبارك وتعالى له السلطان المطلق والحكمة البالغة ولهذا رد على شبهتهم هذه بقوله سبحانه ينفق كيف يشاء فمن الناس من يعطيه كثيرا ومنهم من يعطيه قليلا ومنهم من يعطيه واسطا تبعا لما تقتضيه الحكمة على أن هذا الذي أعطي قليلا ليس محروما من فضل الله وعطائه من جهة أخرى فالله أعطاه صحة وسمعا وبصرا وعقلا وغير ذلك من النعم التي لا تحصى ولكن لطغيان اليهود وعدوانهم وأنهم لم ينزه الله عن صفات العين قالوا يد الله مغنوب الآية ألتان ساقهما شيخ الإسلام فيهما إثبات صفة اليدين لله عز وجل قد يقول قائل إن لله أكثر من يدين لقوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فأيدينا هنا جمع فلنأخذ بهذا الجمع لأننا إذا أخذنا بالجمع أخذنا بالمثنى وزيادة فما هو الجواب يعني لماذا نقول أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه صفة اليدين, صفة اليدين صفة اليدين صفة اليدين مع أنه ذكر في القرآن العظيم قوله مما عملت أيدينا أنعاما هذا جمع فناخذ بالجمع فإنه يشمل المثنى وزيادة ما الجواب؟ قال الشيخ الجواب أن يقال جاءت اليد مفردة ومثنى وجمع أما اليد التي جاءت بالإفراد فإن المفرد المضاف يفيد العموم. المفرد المضاف يفيد العموم. فيشمل كل ما ثبت لله من يد ودليل عموم المفرد المضاف قوله تعالى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فنعمة مفرد مضاف فيتشمل كثيراً لقوله لا تحصوها إذا فما هي واحدة ولا ألف ولا مليون ولا ملايين لا تعد ولا تحصوها وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها المفرد المضاف يفيد العموم فما في قوله تعالى نعمة الله وأيضاً يد الله فتقول هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت لأن المفرد المضاف يفيد العمور إذا فلا يقال إنها مفردة لماذا؟ لأن المفرد المضاف يفيد العمور فيثبت لله تبارك وتعالى كل ما ثبت لله من يد خرجنا من هذا وبقي المثنى والجمع أما المثنى والجمع فتقول إن الله ليس له إلا يدان اثنتان كما ثبت ذلك في الكتاب والسورة ففي الكتاب في سورة صاد قال لما خلقت بيدي هذا مقام تشريف ولو كان الله خلقه بأكثر من يدين لذكره لأنه كلما زادت الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء ازداد تعظيم هذا الشيء المقام مقام تشريف فلو كان الله عز وجل خلقه بأذكر من يدين لذكره وأيضا في سورة المائدة قال بل يداهما بسوطتان في الرد على من قال يد الله بالإفراد والمقام مقام يقتضي كثرة النعم وكلما كثرت وسيلة العطاء كثر العطاء فلو كان لله تعالى أثر من أفلتين لذكرهم الله لأن العطاء باليد الواحدة عطاء فباليدين أكثر وأثمل من الواحدة وبالثلاث لو قدر كان أكثر فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما فهذا أيضا دليل هم قالوا يد الله مغلول فقال الله تبارك وتعالى بل يداه وبسوطة في مقابل إفراده للتقليل العطاء فذكر الله رب العالمين اليدين بالتثنية وذكر الله رب العالمين البسطئ فهذا مقام امتنان ودلالة على كثرة النعم فلو كان هناك ما هو أكثر من ذلك ثابتا لله تبارك وتعالى لذكره الله رب العالمين ولكن قال ربنا بل يداهما مبسوطة أما السنة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر وأبي هريرة وقال صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك عنه عبد الله بن عام رضي الله عنه والحديث رواه مسلم كلتا يديه يمين ولم يذكر أكثر من اثنتين وأجمع السلف على أن لله يديه اثنتين فقط بدون زيادة فعندنا النص من الكتاب والسنة والإجماع على أن لله تعالى يدين اثنتين فكيف نجمع بين هذا وبين الجمع مما عملت أيدينا خرجنا من المفرد لأن المفرد المضاف مفيد العمور فيدل على ما فوقه ويشمل كل ما ثبت لله من يد. وبقي أن الكتاب والسنة والإجماع كلهم يدل على أن لله تبارك وتعالى يدين اثنتين على أن لله تبارك وتعالى يدين اثنتين فقط بدون زيادة ولكن يبقى معنا ما ورد من الجمع في قوله تعالى مما عملت أيدينا فيقال الجمع على أحد وجهين، فإما أن تقول بما ذهب إليه بعض العلماء من أن أقل الجمع اثنان وعليه في أيدينا لا تدل على أكثر من اثنتين يعني لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنين وحينئذ تطابق التثنية بل يداهما بصوتان ولا إشكال فيه أقل الجمع اثنان فإذا قلت ما حجة هؤلاء على أن الجمع أقله اثنان من أي هل هي قاعدة تحكمية يعني تقالها كلام من غير دليل أم عليها يقوم الدليل الجواب. لأنها ستستخدم في هذا الأمر العظيم في إثبات الصفة لله رب العالمين على النحو الذي أثبته القرآن العظيم والسنة الصحيحة المطهرة وأجماع المسلمين سلفا وخلفا فإن قلت ما حجت هؤلاء على أن الجمع أقله اثنان الجواب احتج بقوله تعالى إن تتوبى إلى الله فقد صغط قلوبكما وهما اثنان والقلوب جمع والمراد به قلبان فقط لقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ولا لمرأة كذلك ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وإنما لكل رجل ولكل امرأة أيضا قلب واحد وهما اثنتان عائشة وحفصة ومع ذلك قال الله تعالى إن توبة إلى الله فقد صلت قلوبكما والقلوب جمع وهم اثنتان لهما قلبان أنه لا يمكن أن يكون في الآدمين من رجل أو امرأة أكثر من قلب واحد، والدليل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وكذلك ولا لمرأة فإذن هما قلبان وجاء التعبير بالجمع وكذلك أيضا احتجوا على تلك القاعدة بقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس إخوة جمع والمراد به إثنان واحتجوا أيضا بأن صلاة الجماعة وجماعة الصلاة تحصل باثنين ولكن جمهور أهل اللغة يقولون إن أقل الجمع ثلاث وإن خروج الجمع إلى الاثنين في هذه النصوص لسبب وإلا فإن أقل الجمع في الأصل ثلاثة إذن هذا الرأي الأول أو القول الأول وهو أن تقول في الجمع بين ما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع من أن لله تبارك وتعالى هذه الصفة العظيمة التي وصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم وهي أن له يدي وقوله تعالى في الجمع مما عملت أيدينا الوجه الأول أن أقل الجمع إثنان وعليه فأيدينا لا تدل على أكثر من اثنتين والحجة هذه النصوص وكذلك ما أجمع عليه جمهور أهل العلم أن جماعة الصلاة تحصل بثني ولكن جمهور أهل اللغة يقولون إن أقل الجمع ثلاث فإما أن نقول إن المراد بهذا الجامع التعظيم, التعظيم هذه اليد وليس المراد أن لله أكثر من اثنتين أن تقول المراد بهذا الجمع مما عملت أيدينا أنعاما المراد تعظيم هذه اليد وليس المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتين ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد وقد قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أي بما كسبوا سواء كان من كسب اليد أو الرجل أو اللسان أو غيرها من أجزاء البذر لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه فالذي يرد هنا هو الذات التي لها يد لليد كما في قوله تعالى ظهر الفساد في البذل والبحر بما كسبت أيدي الناس فإذا كسبوا بغير أيديهم فإذا لا يظهر الفساد في البد والبحر بسبب ما كسبوا بغير أيديهم، أم أن المراد هو ما كسبوه؟ المراد ما كسبوه سواء كان من كسب اليد أو اليدلي أو اللسان أو غيرها من أجزاء البد. يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه. ولهذا تقول إن الأعمال التي هي الإبل لم يخلقها الله تعالى بيده. وفرق بين قوله مما عملت أيدينا وبين قوله لما خلقت بيدي فرق بين قوله تعالى مما عملت أيدين وقوله تعالى لما خلقت بيدي فمما عملت أيدينا تعالى قال مما عملنا لأن المراد باليد ذات الله التي لها يد والمراد بيداي اليدان دون الذات وبهذا يجول الإشكال في صفة اليد التي وردت بالإفراد والتثنية والجمع فأما الإفراد فتقول إن اليد قد وردت مضافة والمفرد المضاف يفيد العموم فيشمل كل ما ثبت لله من يد التثنية عليها الدليل من الكتاب والسنة والإجماع ما ورد في الجمع مما عملت أيدينا فهذا يدل على الذات الموصوفة بأن لها هذه الصف وهي اليد لا على اليد ذاتها وأما قوله لما خلقت بيدي فهذه تدل على اليدين دون الذات لماذا؟ وسيأتي هذا في كلامه رحمه الله تعالى لأنك إذا قلت في هذه الإبل مما عملت أيدينا ويقصد بها الإبل والأنعام هذه الإبل إذا كان الله تبارك وتعالى قد خلقها كما خلق آدم فأي مزية لآدم وأي شرف له وأي تشري ما الفرق بين مما عملت أيدينا إذا قلت إن ذلك إنما كان بيديه سبحانه وتعالى كما وقع في خلق آدم فما الفرق بين خلق الأنعام بيديه تبارك وتعالى وخلق آدم بيديه فأي مزي لآدم إذا وما هو محل الاستدلال لما خلقت بيديه وهو يخاطب إبليس مستنكرا عليه أنه لم يسجد لآدم لما خلقت بيديه والأنعام أيضا كذلك فما مزيد آدم إذا وما تشريفه في هذا الذي نسبه الله كبارك تعالى إليه إما قلقت بيدين زى كانت هي مما عملت أيدينا في الأنعام والإذن فإذا فرق بين هذين ويزول بذلك الإشكال في صفة اليد التي وردت بالإفراد والكثنية والجمع وإذا أهل السنة على أن الله تبارك وتعالى له هذه الصفة العظيمة التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ونعلم علما يقينا أن الكيفية لا يمكن أن تكون معلومة الكيفية مجهولة ولكن نثبت لله ما أثبته لنفسه نثبت لله ما أثبته لنفسه لأننا إذا لم نثبت لله ما أثبته لنفسه نكون قد عطلنا النصوص فرغناها من معانيها وهذا لا يجوز ونكون قد حرفنا النص عما أريد به ونكون أيضا قد اتهمنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بأنهم لم يفهموا ما جاء نبيهم من الوحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفهموا إذا قالوا إننا نقول إننا في قوله تعالى مما عملت أيدينا أو لما خلقت بيدي وأمثال هذه الصفات التي أثبتها الله رب العالمين لنفسه والله الله بمراد بمراده يعني لا تعلم لا يعلم لها معنى ويفوض حتى المعنى كيف يفوض المعنى معنى ذلك أنهم لم يفهموا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الله بما لم يفهم فهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم واتهام للأصحاب بل كانوا يفهمون اللغة التي نزل بها القرآن هي لغتهم وكانوا يفهمون مدلولات الألفاظ ومعانيها ولكن يعلمون أن الصف على قدر الذات فما ثبت لله تبارك وتعالى من الصفات في كتابه وعلى لسان نبيك على قدر الذات ويعلمون أن الله ليس كمثله شيء فصفاته ليس كمثلها صفات ولذلك لما أكبت الله نفي المثلية في قول ليس مثله شيء أكبت الصفة فنفى المثلية وأكبت الصفة في ذات الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإذا يثبت لنفسه صفة السم وصفة البصر مع نفي المثلية إذن هو سمع لله تبارك وتعالى على كيفية غير ولكن السمع معلوم ولكن السم معلوم المعنى وكذلك البصر معلوم المعنى وكذلك اليدان لهما معنى فنثبت المعنى ولكن نفوض الكيسية إلى الله رب العالمين نفوض الكيسية لله ونثبت ما أثبته لنفسه علم الآن أن الجمع بين المفرد والثنية سهل وذلك لأن هذا مفرد مضاق فيعم كل ما ثبت لله من يده وأما بين التثنية والجمع فمن وجهي أحدهم أنه لا يراد بالجمع حقيقة معنى وهو الثلاثة فأثر بل المراد به التعظيم كما قال تعالى إن ونحن وقلنا وما أشبه ذلك وهو واحد سبحانه وتعالى لكن يقول هذا للتعظيم أو يقال إن أقل الجمع اثنان فلا يحصل هنا تعالى وأما قوله تعالى ويستدل بهذه الآية من جهل الجاهل في استدلاله فيقول والسماء بنيناها بأيده فالأيد هنا القوة ليست الأيد وإنما الأيد قلان عظيم الأيد يعني شديد القوة الأيد هو القوة فيقول ربنا والسماء بنيناها بأيد فالأيد هنا بمعنى القوة مصدر آد يأيد بمعنى قوية وليس المراد بالأيد صفة الله تعالى ولهذا ما أضفها الله إلى نفسه ما قال بأيدين بل قال بأيد أي بقوة فلا علاقة لها بما نحن فيه أصل إلا في الاشتباه الظاهر في النطف فقط وأما المصدر فمختلف تماما مصدر آدى يئيد بمعنى قوي الأيد والقوة فلان عظيم الأيدي وأيده شديد عظيم أي قوته عظيمة والسماء بنيناها بأي بقو. قال ونظير ذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق فإن العلماء السلف في قوله عن ساق قولين القول الأول أن المراد به الشدة والقول الثاني أن المراد به ساق الله عز وجل فمن نظر إلى سياق الآية مع حديث أبي سعيد وهو قد أخرجه البخاري ومسلم قال إن المراد بالساق هنا ساق الله ومن نظر إلى الآية بمفردها قال المراد بالساق الشدة فإذا قال قائل أنتم تثبتون أن لله تعالى يد الحقيقية ونحن لا نعلم من الأيدي إلا أياد المخلوق فيلزم من كلامكم تشبيه الخالق بالمخلوق فالجواب أن نقول لا يلزم من إثبات اليد لله أن نمثل الخالق بالمخلوقين أن إثبات اليد جاء في القرآن والسنة والإجماع إجماع السلب ونفي مماثلة الخالق للمخلوقين يدل عليه الشر والعقل والحس فهذا ثابت وهذا منفي أما الشر فقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو سميع البسيط نفي مماثلة الخالق للمخلوقين ليس كمثله شيء وأما العقل فلا يمكن أن يماثل الخالق المخلوق في صفاته لأن هذا يعد عيبا في الخالق وأما الحس فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة ومتباينة من كبير وصغير وضخم ودقيق فيلزم من تباين أيدي المخلوقين وتفاوتهم مباينة يد الله تعالى لأيد المخلوقين وعدم مواثلته لهم سبحانه وتعالى من باب أول أنه ليست يد النملة كيد الإنسان كيد الفيل فهذه يد ولكنها على حسب ما تضاف إليه فليست يد النملة كيد الإنسان كيد الفيل فإذا كانت هذه الصفة تتفاوت في المخلوقين على هذا النحو العظيم فكيف إذا كان بين الخالق والمخلوق خالف أهل السنة والجماعة في إثبات اليدين لله تعالى أهل التعطيل من المعتزلة والجهنية والأشعرية ونحوه وقالوا لا يمكن أن نثبت لله يداً حقيقية بل المراد باليد أمر معنوي وهو القوة وأما المراد باليد النعمة أو القوة وأما أن تكون صفة لله تبارك وتعالى فهذا لا يمكن أن يكون لأن اليد تطلق في اللغة العربية على القوة وعلى النعمة في حديث مسلم عن واس بن سمعان رضي الله عنه وهو حديث طويل في خروج يأجوج ومأجوج وعلى مات الساعة إن الله يوحي إلى عيسى أني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم لا يداني لأحد بقتالهم والمعنى لا قوة لأحد بقتالهم هم يأجوج ومأجوج واليد بمعنى النعمة فهذه من استعمالات اليد بمعنى القوة لا قوة لأحد لا يداني لأحد بقتاله اليد تكون في اللغة بمعنى القوة وبمعنى النعمة اليد بمعنى النعمة كثير منه قول عروة ابن مسعود في الحديبية لأبي بكر رضي الله عنه لولا يد لك عندي لم أجزك بها لا أجبتك هذا أخرجه البخاري يعني لولا نعمة لك عندي لو لا يد لك عندي يعني لولا لا نعمة لك عندي لم أجزك بها لأجبت وكذلك قول المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب المانوية فرقة من المجوس يقولون إن الظلمة تخلق الشر وأن النور يخلق الخير فالمتنبي يقول إنك تعطي في الليل العطايا الكثيرة التي تدل على أن المانوية تتذب لأن ليلك لا ياتي بالشر بل ليلك ياتي بالخير وكم لظلام الليل عندك من يد يعني من نعمة تحدث أن المانوية تتذب فالمراد بيد الله عند هؤلاء المخالفين لأهل السنة النعم وليس المراد باليد اليد الحقيقي يقولون لو أثبتت لله يدا حقيقيةً لزم من ذلك التجسيم أن يكون الله تعالى جسما سبحانه الأجسام متماثلة وحينئذ تقع فيما نهى الله عنه في قوله فلا تضربوا لله الأمثال نحن أسعد بالدليل منك هم يقولون نحن أسعد بالدليل منك أيها المثبت للحقيقة يقولون هؤلاء المعول و نحن نقول سبحان من تنزها عن الأعراض والأبعاد والأضرات قال الشيخ لا تجد مثل هذه السجعة لا في الكتاب ولا في السور وهي قولهم سبحان من تنزها عن الأعراض والأبعاد والأضرات يقول لا تجد مثل هذه السجعة في الكتاب ولا في السور قال وجاوبنا على هذا الذي قالوا من تلبيسهم من عدة وجوه أولا أن تفسير اليد بالقوة أو النعمة مخالف لظاهر اللفظ وما كان مخالف لظاهر اللفظ فهو مردود إلا بالدليل فما الدليل؟ لا دليل ثانياً أنه مخالف لإجماع السلف حيث إنهم كلهم مجمعون على أن المراد باليد اليد الحقيقية لأن اللفظ لا يصرف عن ظاهر معناه إلا بدليل فلماذا تصرف اللبض عن ظاهر معناه ولا دليل فهذا تحكم وهذا مخالف لإجماع السلف فكلهم مجمعون على أن المراد باليد اليد الحقيقي فإن قال لك قائل أين أجمع يعني هل تستطيع أن تقول وقد ادعيت الإجماع إن معك على هذا الإجماع دليلا؟ هات لنا كلمة واحدة عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقولون إن المراد بيد الله اليد الحقيقي هل عندك نص في كتاب أو في السنة يقول إن اليد هي اليد الحقيقي يقولون يقولون أين إجماع السلف المدعى فيقال لهم بل إيت لنا بكلمة واحدة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرين من الصحابة والأئمة من بعدهم يقولون إن المراد باليد القوة أو النعم فلا تستطيع أن تأتيها بذلك إذن لو كان عندهم معنى يخالف ظاهر اللب لكانوا يقولون به ولا نخل عنه فلما لم يقولوا به علم أنهم آخذوا بظاهر اللبض وأجمعوا عليه هل يدفع هذا؟ لا يدفع يقول أين أجمع السلام؟ هل عندك كلام عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام يقول إن اليد هي اليد الحقيقية يقول هل عندك أنت؟ ولو حرف واحد كلمة واحدة من أبي باتل أو عمر أو عثمان أو علي أو أحد الصحابة رضوان الله عليه يقول إن المراد باليد النعمة أو القوة لا تستطيع أن تأتي بذلك إذن فلو كان عندهم معنى يخالف ظاهر اللفظ فاللفظ له ظاهر يؤدي معنى كلمنا الله بهذا القرآن وهو عربي مبين ليس قرآنا أعجمي فلكل كلمة مدلولها والذي تكلم به هو الله فإذا كان يقول لنا كلاما ويعني سواه مما لا يدل عليه ظاهر اللفظ بغير دليل فهذا إهلاك للبشر كما قال هؤلاء المعطلة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قالوا استوى. فلما قيل لهم ولماذا قالوا من حكمة أنه لم يستوي وإنما استولى وأتى باستوى ولم يأتي باستولى أنه أراد أن يمتحن البشر وأن يختبره في أي شيء يهلكم يعني يقول لهم الرحمن على العرش استوى إياكم أن تقولوا إنه استوى على العرش ما الدليل على هذا؟ هذا عبد فكذلك لو كان هنا أي معنى يخالف ظاهر الأرض لكانوا قالوا به عنه فلما لم يقولوا به علم أنهم أخذوا بظاهر اللفظ وأجمعوا عليه وهذه فائدة عظيم وهي أنه إذا لم ينقل عن الصحابة ما يقالف ظاهر الكتاب والسنة فإنهم لا يقولون بسواه لأنهم الذين نزل القرآن بلغته وقاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغته فلابد أن يفهموا الكتاب والسنة على ظاهرهما فإذا لم ينقل عنهم ما يخالفه كان ذلك قولهم فيكون في ظاهر ما خوطبوا به إذا لم ينقل عنهم ما يخالفه يكون هذا قولهم فيكون في إجماع فهذا ما أجماع عليه السلام وهذا الدليل على إجماعه ثالثا أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة في مثل قوله تعالى لما قلقت بيدي لأنه يستلزم أن تكون النعمة نعمتين فقط، وخاصة أن المقام كما ترى مقام تشريح ونعم الله تبارك وتعالى لا تحصى ويستلزم أن القوة قوتان فقط والقوة بمعنى واحد لا يتعدى فهذا التركيب يمنع غاية المنع أن يكون المراد باليد القوة أو النعم قال هب أنه قد يمكن في قوله بل يداه مبسوطة أن يراد بهما النعمة على تأويل لكن لا يمكن أن يراد بقوله بما خلقته بيدي النعمة أبدا لا يمكن لما خلقت بيدي بنعمتي لما خلقت بالنعمتين أما القوة فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة في الآيتين جميعا في قوله بل يدا وفي قوله لما خلقت بيدي لأن القوة لا تتعد النعم تتعد أما القوة فلا تتعد هل يصح أن تقول لله قوتان وخلق بقوتين آدم لما قال لما خلقت بيداي يعني بقوتين أو بل يداه مبسوطتان بل نعمته مبسوطتان أو قوته مبسوطتان رابعا أنه لو كان المراد باليد القوة ما كان لآدم فضل على إذن بل ولا على الحمير والكلاب لأنهم كلهم خلقوا بقوة الله ولو كان المراد باليد القوة ما صح الاحتجاج على إبليس إذ إن إبليس سيقول انا يا رب خلقتني بقوتي فما فضله علي إن الله تبارك تعالى لما عرفه قدره قال لما خلقت بيدي لو كان المراد القوة لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقوات وعلي فجميع المخلوقات تكون قد خلقت على هذا النحو ولا تفضيل لآذة حتى على الحمير والكلاب وجميع المخلوقات لأنها جميعا خلقت بقوة الله خامسا أن يقال إن هذه اليد التي أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة يمتنع أن يراد بها النعمة أو القوم فجاء فيها ذكر الأصابع والقبض والبسط والكث واليمين وكل هذا يمتنع أن يراد به القوة لأن القوة لا توصف بهذه يدي فتبين بهذا أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا المراد باليد القوة باطل من عدة أول كما مر وصفات الله عز وجل من الأمور الخبرية الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال وما كان هذا سبيله فإن الواجب علينا إبقاؤه على ظاهره من غير أن نتعرض له ولو أننا أخذنا القواعد فيما يتعلق بالصفات الله تبارك وتعالى وأسمائه أخذا صحيحا ما اضطر أحد إلى الدخول في هذه المضائق لإثبات ما هو مقرر وواضح في كتاب الله وسنة الرسول ولكن المخالفين يسيرون على غير سبيل ويعملون عقولهم وعقولهم ليس فيها خير في مقابل النصوص التي ذكرها الله رب العالمين في الكتاب والسنة الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات المثلى والله عز وجل أعلم بنفسه وأعلم بخلقه والله عز وجل يخبر عن صفاته فلا يجوز لأحد أن يقول لربه تبارك وتعالى لا هذه الصفات ليست لك وهذه الصفات لا تجوز عليك مع أنها قد ذكرت وذكرت في كلامك وعلى لسان رسولك صلى الله عليه وسلم فكأنه يقول أنا أعلم بالله من الله واعلموا بالله من رسول الله أذا غريب هذا عجيب جدا وأيضا أن الله تبارك وتعالى فصل لنا الأمور ووضح لنا الدين وأكمله لنا ربنا رب العالمين فلو أن ذلك كان يكون كذلك لدى ربنا تبارك وتعالى عليه ولكن الله رب العالمين خاطبنا بالقرآن العظيم وهو عربي مبين والنفذ العربي له معنى والقرآن أعلى درجات الفصاحة والبلاغة العربية وفي كل لغة لأن كلام الله فإذا كان الذي يعبر الذي يتكلم بالشيء لا يستطيع أن يحدده وأن يحيط به من جميع جوانبه فهذا إما أن يكون لعين فيه يعني لا يستطيع أن يعرب عن المعنى المراد وإما أن يكون غاشا لمن يخاطبه غير ناصح الله وإما أن يكون جاهلا بمعاني ما يتكلم به وكل هذا منفي عن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقال كيف؟ التحول هذا يثبت الجسمية والتحيز وحينئذ يثبت الحدوث والإمكان ومماثلة المخلوقات قال العقل قاصر في من يقول ذلك عقله قاصر لأنه يقال الذي تكلم بهذا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو ناصح لأمته؟ ناصح لمن أرسل إليه أم لا؟ وأنصح الخلق للخلق صلى الله عليه وسلم هل هو ممتلك لمقادات الكلام يعرب ويرين عما يريد أن يتكلم عنه ويظهره هل عنده بناغة وفصاحة أم لا عنده هل هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاهد بما يتكلم به وأعلم الخلق وأفصح الخلق وأشفق الخلق على الخلق فإذا توفرت هذه الثلاث فلا يقال أبدا إنه يريد غير ما يدل عليه اللفظ الذي عبر به وتكلم به وكذلك يقال في كلام الله رب العالمين هل أراد الله رب العالمين بالخلق في الأرض سوى حتى يخبرهم عن شيء ويريد ضده أو يخبرهم عن الشيء ويقول إن فهمتموه على حسب ما يدل عليه اللفظ الذي تكلمت به أهلكت أقول الرحمن على العرش استوى إن أثبتتم الاستواء أدخلتكم النار لأنكم ستصيرون ممثلة ومجسم هكذا هل يقال إن القرآن لا يعرب ولا يبين عن المراد الذي يتكلم بالقرآن العظيم هو الله العليم علام الغيوب الجهل منتفن هون إرادة الخير للناس على أتم ما يقول كما في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع اللبض في موضعه من حيث الدلالة قائم كما في كلام ربنا تبارك وتعالى في كل ما دلنا عليه من صفاته هذا أمر الأمر الثاني أنك لا يمكن بحال من الأحوال أن تثبت لله تبارك وتعالى صفة تثبت لله تبارك وتعالى صفة يمكن أن تثبت لله تبارك وتعالى صفة على وجه الإجمال ولكن لا تستطيع أن تثبت لله تبارك وتعالى الصفة على النحو الذي ينبغي إثبات الصفة عليه يعني يمكن أن تقول نعم الذي خلق هذا الكون موصوف بالقوة ولكن هذه القوة لا يمكن أن تعلمها على وجه صحيح إلا إذا عرفت وصف تلك القوة في كتاب الله وفي سلة رسول الله وما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى بصفات الله تبارك وتعالى الخبرية كالعينين واليدين والوجه وما أشبه من الذي يدل على هذا سوى الله لا يدل عليه أحد سوى الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدل عليه إلا بعلم علمه الله إياه لأن هذا لا يعلم إلا من طريقه هو وحده سبحانه وتعالى فلو أن الإنسان أخذ هذه القواعد لأراحها واستراء والقاعدة الجوهرية الذهبية وهي أن الصفات على قدر الذوات، وما يقال في بعض الصفات يقال في سائر الصفات كما يقال عندهم أثبتتم الإرادة مثلاً أثبتتم الوجود أتثبتون لله ذاتا فيقولون نعم نثبت لله ذاتا ليست كمثلها ذات نقول القول في الذات كالقول في الصفات ونثبت لله الصفات ليس كمثلها صفات وانتهى الأرض ومعلوم ببداهة العقول أن الصفات وأن الوصف إنما يكون على قدر الإضافة كما قلنا يد النملة فعلى حسب ما أضيفت إليه يد النملة، يد الإنسان، بل يد الإنسان تتفاوت. الصبي الصغير ليس كالفتى الغير، ليس كالشاب بالطير، ليس كالرجل المصارع الملاكم القدير إلى غير ذلك. وهي يد واحدة. ولكن شتانا عند الاستعمال أثرا ونتيجة. وليست هذه اليد الإنسانية كيد الفيل. فإذن الصفات تكون على قدر الموصوف الصفات على قدر الذوات وذات ربنا ليس كمثلها ذاب فصفات ربنا ليس كمثلها صفات وما تقوله في بعض الصفات يقال في سائر الصفات لا الأمر ونثبت لله ما أثبته لنفسه لا يمكن أن يدور في النفس ولا في الخيال ولا في الخلد ولا في الوهم شيء من تمثيل ولا شيء من تكييف إطلاقا لماذا؟ لأنك أثبتت الذات التي ليس كمثل هذا فتكون الصفة كذلك وكل ما دار بذلك فالله على خلاف ذلك لأن الذي يدور بذلك إنما يكون على قياس المخلوق والخالق ليس كالمخلوق وانتهى الأمر وأيضا عند التكييف يعني عندما يكيف الصفة يجعل لها كيفية أو يمثلها بصفات المخلوقين يقول هذا التكييف من أين يأتي هذا التكييف إما أن يأتي أن تجعل الصفة كيفية من المشاهد ولم تشاهد أو من القياس على النظير ولا نظير لأنه لا نظير له ولا كف أو من الإخبار من الصادق المعصوم عن طريق الوحي ولم يخبرك بشيء عن الكيفية فمن أين كيفت ولماذا انتهى الأمر هذه قواعد كما ترى استقيموا الأخذ بها مع جادة العطل ولكن الأهواء في النفوس تصنع الكثير نسأل الله أن يعطوا عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم